الوجه الثاني ي ب د أ حالا نواصل ا ل ق ر ا ء ة تحت عنوان دخول اللام على خبر النواسخ ومنع أ ب و علي في ا ل م ك س و ر ة ا ل م خ ف ف ة ا ل م ه م ل ة من تقدير ضمير ا ل ش أ ن بعدها وجوز ذلك بعضهم قياسا على ا ل م ف ت و ح ة وقد مر ذلك في ب ا د الضمائر قوله وتخفف المفتوحة فتعمل في ضمير ش أ ن مقدر قد مر ذلك في ضمير الشأن مع ذلك ذلك الشأن الخلاف في في وحكى بعض أ ه ل ا ل ل غ ة اعمالها في المضمر في ا ل س ع ة نحو قولهم أ ظ ن أ ن ك قائم و أ ح س ب أ ن ه ذاهب وهذه ر و ا ي ة ش ا ذ ة غير م ع ر و ف ة و أ م ا في ا ل ض ر و ر ة فجاء في المضمر فقط قال فلو أ ن ك في يوم الرخاء س أ ل ت ن ي طلاقك لم أبخل وأنت وقال بانك ربيع وغيث مريع و أ ن ك هناك تكون الثمالا قوله ويلزمها مع الفعل إ ل ى آ خ ر ه قد مضى شرحه في نواصب المضارع و إ ذ ا دخلت على ا ل ج م ل ة ا ل ا س م ي ة فقد تكون ا ل ج م ل ة مجرده ة ك ق و ل في فتية كسيوف علموا الهند قد علموا أ ن ه ا ل ك كل من يحفى وينتعل وقد تكون م ص د ر ة ب لا نحو علمت أ ن لا شيء لك أ و ب أ د ا ة الشرط نحو علمت أ ن من يضربك أ ض ر ب ه أ و برب ا نحو علمت أ ن رب خصم لي على مذهب الكوفيين أ و بكم نحو علمت أ ن كم غلام لي عنوان كأن لكن ليت ودخول ما عليها قوله ك أ ن ك للتشبيه وتخفف فتلغى على ا ل أ ص ح ولكن ل ل إ س ت د ر ا ك يتوسط بين كلامين متغايرين م ع ن ا وتخفف فتلغى ويجوز معها ل و ا و وليت للتمني و أ ج ا ز الفراء ليت زيدا قائما ولعل للترجي وشذ الجر بها في ك أ ن قولان قال بعضهم إ ن ه ا غير م ر ك ب ة لعدم الدليل عليه ومذهب الخليل أ ن أ ص ل ك أ ن زيدا أ س د إ ن زيدا ك ا ل أ س د قدمت أ د ا ة التشبيه لتؤذن من أ و ل ا ل أ م ر بقصد التشبيه فوجب فتح إ ن ا ل م ك س و ر ة ر ع ا ي ة للفظ لفظ الكاف ل أ ن ه ا لا تدخل إ ل ا على لفظ المفردات ففتحت لفظا وهي في المعنى ب ا ق ي ة على حالها ا بالفتح حرفا مصدرية فصار الكاف مع إنا كلمة واحدة فلا عمل للكاف كما كان لها حين كانت في محل خبر إنا لصيرورتها كجزء الحرف لم كلمة عمل محل مصدرية مع كما تصر خبر في في كاف حين كجزء ذكرنا ك ذ وكاين ولا تقتضي ما تتعلق به كما كانت تقتضيه حين كانت في محل الخبر ل أ ن ه ا خرجت ب ا ل ج ز ئ ي ة عن كونها جاره ف إ ذ ا خففت ك أ ن ا ف ا ل أ ص ح إ ل غ ا ؤ ه ا وقد جاء ك أ ن وريديه رشاء خلب وقال وصدر مشرق اللون ك أ ن ثدياه حقان ي و إ ذ ا لم تعملها لفظا ففيها ضمير ش أ ن مقدر عندهم كما في أ ن ا ل م خ ف ف ة ويجوز أ ن يقال إ ن ذلك غير مقدر بعدها لعدم الداعي إ ل ي ه كما كان في أ ن ا ل م خ ف ف ة لكن لما لزم ا ل ف ع ل ي ة التي تليها ما لزم أ ن ا ل م خ ف ف ة من حروف العوض قوي إ ض م ا ر ا ل ش أ ن بعدها إ ج ر ا ء لها مجراء ولزوم حرف العوض بعدها في ا ل ف ع ل ي ة يقوي كونها م ر ك ب ة من الكافي و أ ن ويجيء بعد ا ل م ه م ل ة ا س م ي ة كقوله ع ب أ ت له رمحا طويلا و أ ل ة ك أ ن قبس يعلى بها حين تشرع و ف ع ل ي ة كقوله تعالى ك أ ن لم تغن ب ا ل أ م س وقوله رضي الله عنه في نهج ا ل ب ل ا غ ة ك أ ن قد وردت ا ل أ ض ع ا ن وقوله أ ف د الترحل غير أ ن ركابنا لما تزل برحالنا و ك أ ن قد أ ي و ك أ ن قد زالت بها و إ ن جاء بعدها مفرد كقوله تمشي بها الدرماء تسحب قصبها ك أ ن بطن حبلى ذات حولين متئم ي فالمحذوف غير ضمير ا ل ش أ ن أ ي ك أ ن بطنها ح ب ل ا وقوله ويوما توافينا بوجه مقسم ك أ ن ض ب ي ة تعطوا الى وارق السلم برفع ض ب ي ه ويجوز أ ن يكون ض ب ي ة تعطوا ج م ل ة اسميه وان يكون تعطوا ص ف ة ض ب ي ة ولكن ا كأنها ا س م محذوف كأن كأن أي ويروى ضبية ضبية ب ن ص ب على إعمال أ ويروى ر ب ج هي ا زائدة على أن أن أ كضبية قوله ولكن هي قوله عند البصريين م ف ر د ة وقال الكوفيون هي م ر ك ب ة من لا و إ ن ا ا ل م ك س و ر ة ا ل م ص د ر ة بالكاف ا ل ز ا ئ د ة و أ ص ل ه لا ك إ ئ ن فنقلت ك ث ر ة ا ل ه م ز ة إ ل ى الكاف وحذفت ا ل ه م ز ة فلا تفيد أ ن ما بعدها ليس كما قبلها بل هو مخالف له نفيا و إ ث ب ا ت ا و إ ن تحقق مضمون ما بعدها ولا يخفى أ ث ر التكلف فيما قالوا وهو نوع من علم الغيب وفيه نقل ا ل ح ر ك ة إ ل ى المتحرك وهو كما قالوا إ ن كم م ر ك ب ة من الكاف ي وما ء و ا ل أ ص ل عدم التركيب قوله بين كلامين متغايرين معنى أ ي في النفي و ا ل إ ث ب ا ت والمقصود التغاير المعنوي ل ل ل ف فإن ظ ي اللفظي قد وقد كقوله قوله زيد يكون جاءني يجي يكون كثيرا لكن أراكم نحو ولو عمرا لا تعالى لم إلى ولكن الله سلم أ ي ولكن الله لم يركهم كثيرا وتقول زيد حاضر لكن عمرا مسافر ولا يلزم التضاد بينهما تضادا حقيقيا بل يكفي تنافيهما بوجه ما قال تعالى إ ن الله لذو فضل على الناس ولكن أ ك ث ر الناس لا يشكرون ف إ ن عدم الشكر غير مناسب ل ل إ ف ض ا ل بل اللائق به أ ن يشكر المفضل ومثله كثير ف إ ذ ا خففت أ ل غ ي ت و ا ل أ خ ف ش ويونس أ ج ا ز ى اعمالها م خ ف ف ة ولا أ ع ر ف به شاهدا ويجوز دخول الواو عليها م ش د د ة و م خ ف ف ة ويجوز كون الواو ع ا ط ف ة ل ل ج م ل ة على ا ل ج م ل ة وجعلها ا ع ت ر ا ض ي ة أ ظ ه ر من, من حيث المعنى وجاء في الشعر حذف نون ا ل م خ ف ف ة للساكنين قال فلست ب آ ت ي ه ولا مستطيعه ولك ن اسقني إ ن كان م ا ء ك ذا فضي قوله قد وليت أول للتمني إلى آخره قد مضى شرحه في أول هذا الباب آخره شرحه هذا في مضى ق ولعل ه و ل للترجي وشذ الجر بها ف ي ه احدى إ ع ش ر ة ل غ ة أ ش ه ر ه ا لعل وعل وجاء لعنا بعين غير م ع ج م ة ولغن بغين م ع ج م ة و آ خ ر ه م ا ن وجاء ن و رعنا ورغن بجعل الراء مقام اللام ولان وأن ولعاء بالمد قال لعاء الله فضلكم علينا بشيء أ ن أ م ك م شريم وقد يقال لعلت كربت وعقيل يجرون ب لعل م ف ت و ح ة اللام ا ل أ خ ي ر ة و و م ك س ر ت ه ا ومكسورتها ك ذ ا بعل ة اللام م و ف و ح ت قال فقل تدع اخرى وارفع الصوت جهره ة لعل ل أب ا ا م غ و ر منك مشكلة قريب وهي الجار لا بد له من متعلق ولا متعلق لها هنا لا ظاهرا ولا مقدرا فهي مثل لولا الداخله على المضمر المجرور عند سيبويه جاره لا متعلقه لها وفي البيت الذي أ ن ش د ن ا ه ان روي بفتح اللام الاخيره ثاني لامي لعل محذوف واللام ا ل م ف ت و ح ة ج ا ر ة للمظهر كما نقل عن ا ل أ خ ف ش أ ن ه سمع من العرب فتح لام الجر ا ل د ا خ ل ة على المظهر ونقل أ ي ض ا ذلك عن يونس و أ ب ي ع ب ي د ة و ا ل أ ح م ر روي بكسر وإن ا ل ل الشأن ا أيضا م فضمير مقدر مع ح ذ ف ثاني ا ل م ي لعلّا لاجتماع الأمثال ثم أ ض غ م ت ا ل أ و ل ى في لام الجر ويجوز في هذه ا ل ر و ا ي ة أ ن يقال ا ل أ ص ل ل ع ن أ ي انتعش دعاء له ف أ ض غ م تنوينه في لام الجر وهذه الوجوه م ت ع ذ ر ة فيما أ ن ش د ه أ ب و ع ب ي د ة لعل الله يمكنني عليها جهارا من زهير أو أسيدي بجر او ل ل ه ا ل ل الأولى ا م ف ي ل ع ر ز ا ئ د ة عند ا ل ب ص ر ي ة أ ص ل ي ة عند ا ل ك و ف ي ة ل أ ن ا ل أ ص ل عدم التصرف في الحروف ب ا ل ز ي ا د ة إ ذ مبناها على ا ل خ ف ة و ا ل ب ص ر ي ة نظروا الى ك ث ر ة التصرف فيها والتقلب بها وجواز ز ي ا د ة التاء فيها فإن سمي بها لم تنصرف الكوفيين عند البصريين للتركيب وكذا عند سمي لم والعالمية للتركيب بها وكذا لشبه ا ل ع ج م ي ة و ا ل ع ا ل م ي ة ل أ ن ه ا ليست من أ و ز ا ن كلامهم عنوان أحوال الاسم والخبر بعد الأحرف المشبهة بالفعل واعلم أن حال الاسم والخبر بعد دخول هذه الأحرف عليهما أن لكنه يجب تأخير الخبر هاهنا إلا أن يكون أحوال والخبر والخبر دخول دخولها أو جارا أو مجرورا الاسم الأحرف المشبهة حال الاسم الأحرف كحالهما الخبر إلا تأخير قبل يجب ظرفا جارا هذه فيجوز توسطه بين هذه الحروف و أ س م ا ئ ه ا نحو إ ن في الدار زيدا و إ ن كان الاسم مع ذلك نكره وجب ت أ خ ي ر ه نحو إ ن لدينا أ ن ك ا ل ا كما في المبتدا والخبر وكل ذلك قد ذكرناه في باب المرفوعات في خبر إ ن ولا يجوز حذف أ س م ا ئ ه ا التي ليست بضمير ا ل ش أ ن إ ل ا في الشعر على قلة وضعف قلة كقوله فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي ولكن زنجي غليظ المشافر ي في من روى برفع زنجي أي ولكنك زنجي ومن روى بنصبه فالخبر محذوف أي ولكن زنجيا هكذا لا يعرف قرابتي وأما ضمير الشأن فيجوز حذفه في الشعر كثيرا برفع فالخبر محذوف حذفه من ومن وأما ولكنك بنصبه ولكن الشأن روى روى الشعر كقوله لا هكذا إ ن م ان اللام في ب ي بنت حسان أ ل من ه وأعصه في الخطوب وقوله الخطوب في إ من يدخل ا ل ك ن ي س ة يوما يلقى فيها ج آ ذ ر ا و ض ب ا ء وذلك ل أ ن ذات الشرط لا تعمل فيها العوامل ا ل ل ف ظ ي ة ا ل م ت ق د م ة و أ م ا في غير الشعر ففيه خلاف و ا ل أ ص ح جوازه قليلا لكن بشرط الا يلي ا ل أ ح ر ف فعل صريح ل ك ر ا ه ي ة دخول ا ل أ ح ر ف ا ل م خ ت ص ة بالاسم على الفعل الصريح فلا تقول إ ن قام زيد بمعنى إ ن ه قام زيد وحكى الخليل عن بعض العرب إ ن بك زيد م أ خ و ذ أ ي إ ن ه وتقول إ ن في الدار يجلس أخواك قال أخواك ك أ ن على عرنينه وجبينه أ ق ا م شعاع الشمس أ و طلع البدر و إ ن م ا جاز حذف ضمير ا ل ش أ ن من غير ضعف لبقاء تفسيره وهو ا ل ج م ل ة فهو كالزائد وجاء في الخبر إ ن من أ ش د الناس عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة المصورون وعند الكسائي من فيه زائدة الكسائي فيه وعند ابن كيسان الحروه في مثله غير ع ا م ل ة لفظا ك ا ل م ك ف و ف ة واذا علم الخبر جاز حذفه مطلقا سواء كان الاسم م ع ر ف ة او ن ك ر ة والكوفيون يشترطون ي تنكير الاسم ل ك ث ر ة ما جاء كذلك نحو قوله ان محلا وان مرتحلا وان في السفر اذ مضوا مهلا اي ان لنا ا محلا ل في ي د ن ومرتهلا في ا ل آ خ ر ة و إ ن في رحيل السفر إ ذ ا مضوا إ ل ى ا ل آ خ ر ة مهلا أ ي سبقا اي لا يرجع الراحلون إ ل ى ا ل آ خ ر ة وتقول ان مالا و إ ن ولدا و إ ن غيرها إ ب ل ا أ و شاء اي أ ان لنا أ ن اعرابيا قيل له إ ن ا ل ز ب ا ب ة ا ل ف أ ر ة فقال إ ن ا ل ز ب ا ب ة إ ن ا ل ف أ ر ة أ ي هما مختلفان والرد على المهاجرين ذ ب ي ن م روي أن ا ا ل م ه قالوا ا يا رسول الله إن الأنصار قد وفعلوا رسول نصرون ووصلون فضلون وآوون إن ن قد ب فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ل س ت م تعرفون ذلك قالوا بلى يا رسول الله فقال عليه السلام إ ن ذلك أ ي إ ن ذلك كذلك وماروي من قول عمر بن عبد العزيز لمن مت إ ل ي ه ب ق ر ا ب ة إ ن ذلك أ ي مصدق ثم ذكر المات أمات حاجته فقال عمر لعل ذلك أ ي لعل مطلوبك حاصل و قال ت ع ان ل ى إ الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله أ ي هلكوا وقيل الخبر يصدون والواو ز ا ئ د ة و قال الشاعر خلا ان حيا من قريش تفضلوا على الناس أ و أ ن ا ل أ ك ا ر م نهشلا قال ابن يعيش لم يأتي خبر إن المحذوف إلا ظرفا أو جارا خبر إن يعيش يأتي لم ومجرورا أو قال والجيد أ ن يقدر في إ ن ذلك ولعل ذلك الظرف أ ي ض ا أ ي إ ن لك ذلك ولعل لك ذلك وأقول لا ملجأ إلى جعل جميع المحذوفة ظروفا أو وقد واو نحو وضيعته ملجأ الأخبار نقدر يستقيم لا إلى جعل فلمن بل الكلام لا الخبر المصاحبة كل رجل ارتكبه ما ظرفا كان جميع معنى مسد إنا يسد به والحال نحو إ ن ضربي زيدا قائما و أ م ا قولك ليت شعري فالشعر بمعنى ا ل ف ط ن ة مصدر من شعرت أ ش ع ر كنصرت أ ن ص ر أ ي فطنت له قال سيبويه ب و ه أصله ليت شعرتي حذف الهاء في الإضافة كما في قولهم أ ليت الإضافة شعرتي في في حذف كما ع ذ لم يثبت عنده إ ل ا بالهاء ك ا ل ن ش د ة و إ ل ا فلا موجب لجعل المصدر من باب ا ل ه ي ئ ة كالجلسه ة والركبة والتزم حذف الخبر مردفا ا ليت شعري ب ت حذف في ف س ا م ن ح والركبه ليت ل شعري أتأتيني أم لا وهذا ا ا ا س ت ف مفعول ه م ع ش ي م ا ذكرنا في أفعال ا في ل ل ق و في أزيد نحو عندك علمت ع أم م أ ي ليت علمي بما ي س أ ل عنه بهذا الاستفهام حاصل وقال المصنف هذا الاستفهام قائم مقام الخبر كالجار والمجرور في ليتك في الدار وفيه نظر لأن شعري مصدر معناه متعلق بمضمون الجملة الاستفهامية فهي من حيث المعنى مفعول شعري ومفعول المصدر لا يكون ذلك المصدر معناه بمضمون من يكون عنه شعري شعري مصدر يخبر فهي حيث به حتى لأن علمك بالشيء غير ذلك الشيء غير و ق ا ابن ل ي ع ي ش ا ا ل س ت ف ه ايضا م مسد مسد المبتدأ ساد كسد الخبر جواب لولا مسد خبر و ف ه أ ي نظر ل أ ن محل خبر الشعر بعد جميع ذيوله من فاعله ومفعوله فمحله بعد الاستفهام فكيف يكون الاستفهام في يكون ومقامه مقام الخبر بعده بل هو خبر وجب حذفه بلا ساد مسده ل ك ث ر ة الاستعمال وقد يحذف الاستفهام مع العلم نحو قوله ليت شعري م س انا ف ر ب أبي عمر وليت ي عمر و ل ق ه اجتمع ل ليت م ح ز و ن أن أي شعري ا أ م لا ومسافر منادى عن ن ك ر ة ب ن ك ر ة ل أ ن ذكرنا في باب المبتدا أ ن التخصيص غير مشروط في المبتدا مع حصول ا ل ف ا ئ د ة و إ ن م ا ل م يخبر عن المبتدا المنكر بخبر مؤخر لئلا يلتبس المبتدا ب ل خ بالخبر ر وذلك و ل ت ف ف ق إعرابيهما وأما هاهنا ا إ ع ر ا ا ب ن م ت ل قال ف فإن شفاء ا ن ع ة مهراقة على ما أنشده على سيبويه ويجوز أ ي ض ا ا ل إ خ ب ا ر عن النكره بالمعرفه نحو إ ن كريما أ ب و ك قال تعالى ف إ ن حسبك الله كما قلنا في باب كان في أ ض ب ي كان أ م ك أ م حمار ويجوز أ ن يكون كفافا في قوله فليت كفافا كان خيرك كله وشرك عني م ر ت و ى الماء مرتوي اسم ليت و ا ل ج م ل ة خبره على أ ن يروى خيرك بالنصب فيكون اسم كان أ ي ض ا ن ك ر ة لكونه ضميرا راجعا إ ل ى كفافا و إ ن روي برفعه فاسم ليت ضمير ش أ ن محذوف وقوله خيرك وشرك اسم كان وكفافا خبره ولم يثن لكونه مصدرا في ا ل أ ص ل وعني متعلق أي مكفوفين عني والماء على هذا الوجه متعلق عني على أي بكفافا هذا منصوب أ ي مرتوى من الماء مرتو ن وقيل شرك مرتو ن بتقدير مرتويا اسم وخبر معطوف على اسم كان وخبره أ ع ن ي خيرك كفافا أ ي كان خيرك كفافا وشرك مرتويا عني أ ي كافا فحذف النصب ض ر و ر ة كما في قوله فلو ان ن واش ب ا ل ي م ا م ة داره وداري ب أ ع ل ى حضر موت ا ه ت د ا ليا ويكون الماء على هذا الوجه مرفوعا فاعل ارتوى أ ي ما دام الماء ريان عنوان حروف العطف الواو الفاء ثم حتى معانيها العاطفة حروف الواو وأحكامها قوله الحروف العاطفة الواو والفاء الفاء حتى ثم وثم وحتى و أ و واما وام ولا وبل ولكن فالاربعه الاولى للجمع فالواو للجمع مطلقا لا ترتيب فيها والفا ء للترتيب وثم مثلها بمهله وحتى مثلها ومعطوفها جزء من متبوعه لتفيد قوه او ضعفا اعلم ان بعضهم عد اي ا ل م ف س ر ة منها وعند الاكثرين ان ما بعدها عطف بيان لما قبلها كما قال بعضهم ان بل التي بعدها مفرد نحو جاءني زيد بل عمرو ما جاءني زيد بل عمر ليست منها لان ما بعدها بدل غلط مما قبلها وبدل الغلط بدونها غير فصيح و أ مطرد ا معها م ففصيح ض في كلامهم ل أ ن ه ا م و ض و ع ة لتدارك مثل هذا الغلط قوله فقولك تكون لأحد أو الأشياء كما كانت أو وإما وليس المراد اجتماع المعطوف والمعطوف أو وعمر للجمع الجمع ألا لأحد الشيئين الأشياء المراد عليه الفعل ها هنا اجتماع جاءني مراد كما زمان مكان نحاتب كانت زيد في في في أ و ف ع م ر أ و ثم ع م ر أ ي حصل الفعل من كليهما بخلاف جاءني زيد أ و ع م ر أ ي حصل الفعل من أ ح د ه م ا دون ا ل آ خ ر قوله فالواو للجمع مطلقا معنى المطلق عقلية فالواو يكون حصل من كليهما في زمان واحد وأن يكون حصل من زيد أولا وأن يكون حصل من عمر أولا للجمع يحتمل حصل كليهما حصل حصل ثلاثة احتمالات أنه فهذه في زمان معنى من من من عمر أن زيد لا دليل في الواو على شيء منها هذا مذهب جميع البصريين والكوفيين ونقل ا ل ك و ف ي ي و ن بعضهم عن الفراء والكسائي وثعلب والرباعي وابن ب ه ق ل ع ض الفقهاء إ ه ا للترتيب درستويه ل ل ل ي ا ج م ه و ا ع م فيما ا ا الترتيب ل يستحيل ه فيه ف م ا الثاني ي ف ا غ ل السباء بكل أ د ك ن عاتق أ و ج و ن ة قدحت وفض ختامها وقوله تعالى واسجدي واركع وقوله تعالى نموت ونحيا والاصل في الاستعمال ا ل ح ق ي ق ة ولو كانت للترتيب لتناقض قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه وقوله تعالى في موضع آ خ ر وقولوا ح ط ة وادخلوا الباب سجدا اذ ا ل ق ص ة و ا ح د ة ثم أ ع ل م أ ن الواو م ر ة تجمع وتشرك الاسمين فصاعدا في فعل واحد نحو قام زيد و ع م ر أ ي حصل منهما القيام ومرة تجمع الفعلين فصاعدا في اسم واحد نحو وقعدا تجمع اسم قام من الفعلين فصاعدا الفعلين حصل كلا في زيد أي زيد و م ر ة تجمع مضموني الجملتين فصاعدا في الحصول نحو قام زيد وقعد عمرو ن ح و زيد قائم وعمر قاعد ئ م و م ر ق ا ع ف إ ن قلت لو لم تجئ بالواو في عطف ا ل ج م ل ة لعلم أ ي ض ا حصول مضموني الجملتين فما فائدتها ويحتمل حصول الامرين فبالواو صار نصا في حصول ا ل أ م ر ي ن معا ف ف ا ئ د ة الواو في مثله ك ف ا ئ د ة لا في مثل قولك ما جاءني زيد ولا عمرو كما يجي فكأنه زائد يفيد النص يجي يفيد إ إذا ن النحات أنك نفيت نحو جاءني لم الزوائد وعلم مثلا وعمر يعده في زيد وقلت ما جاءني زيد و ع م ر بلا قيد فهو في الظاهر نفي للاحتمالات ا ل ث ل ا ث ة أ ي لم ي ج ي ئ لا في وقت واحد ولا مع الترتيب والأكثر على أن لا يعطف على المنفي بالواو إلا الواو لا نحو ما جاءني زيد ولا عمر وذلك لأن الواو وإن كان في الظاهر الجمع المجتمل على الاجتماع على على وذلك لأن على وعلى وقت عمر يعطف زيد في في وبعد نحو وإن أن الترتيب إ ل ا أ ن ه لما كان يستعمل كثيرا للاجتماع في وقت كما في المفعول معه وواو ل ص ر ف م ع ا ل م ع ط و ف ومع العطف أ ي ض ا نحو كل رجل وضيعته وكيف أنت قصعة من ثريد خيفة أن يكون فيكون وقت المتكلم ثريد خيفا جاءني زيد في مجيء مجيء نفى أنت أن أحدهما من الاجتماع ترتب قصعة قد مع عمر فيكون قد نفى في وقت لا ترتب مجيء أحدهما على مراد ما الآخر لا فجيء بلا في الأغلب دفعا لهذا التوهم وبيان أ ن المراد نفي الاحتمالات ا ل ث ل ا ث ة وقد تزاد فيما لا يحتمل الترتيب طردا كقوله وقوله القيد وَلَا تَسْتَوِي الحسنة وَلَا وقوله وَمَا يَسْتَوِي الأحياء وَلَا الْأَمْوَاتِ وإن أردت نفي بعض الاحتمالات دون تعالى الْحَسَنَةُ السَّيِّئَةُ الْأَحْيَاءُ الاحتمالات فلا أردت بعض بعض نفي من بد نحو ما جاءني زيد وعمرو أ م او ما جاءني زيد ل ا ع ما ر أو م جاءني زيد ثانيا و ع م ر أ و ل ا فينتفي بعد أ ن تقيد ب أ ح د الاحتمالات الاحتمالان ا ل آ خ ر ا ن و أ م ا لو كررت العامل فقلت ما جاءني زيد وما جاءني فقلت عمر زيد فهو عند سيبويه نفي للمجيئين المنقطع أ ح د ه م ا عن ا ل آ خ ر ك أ ن المخاطب توهم انه حصل مجيء كل واحد منهما لكن منقطعا عن مجيء ا ل آ خ ر فرفعت بهذا الكلام وهمه وعند المازني هو دون وهذا القول وتكون العامل الفعل المازني نفي كان من المنفي فائدة أيضا للاحتمالات الثلاثة كما كان من دون تكرير وهذا القول أقرب وتكون تكرير أقرب ك ف ا ئ د ة ز ي ا د ة لا بعد الواو و أ ك ث ر ا ن الثلاثون من الجزء الثاني ت ه ى الشريط الجزء لشرح ك ا الشريط الواحد ف ي بقية ة وله و على ث ل ا ث ي ن